وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَاهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ نَعَذِبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا نَعْصِرُهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيْنَا النَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ اخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب دئس بما كانوا يسحقون فلما عت عن منهم علقنا لهم كونوا قردا خاشئين واذا عذنا ربك ليبعثن عليهم الى يوم قيامة من يشومهم انَذَرَا بِاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجُونَ فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون كيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمشكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا ندع اجر المصلحين